بسم الله الرحمن الرحيم حم 1 تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى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 وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَانُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه قرها ووضعته قرها وحمله وفيصاله ثلاثون شهرا سنت ری انکر ون سولی وملح تر د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 أُولائكَ الذي نَحقَّ لَمُقَوْلُ فِي أُمَ مِن قَد خَلَتْ مِنْ قَبلَلين مِنَ الجِّ وَالْإِز إِهُ كانَوا خاسِرين وَلِكُلّ دَجَةُم مِما عَمِلُ وَلوَفِيَهُ أَعملَهُم وَهُم لا يُقْلَون.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 واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يدي ومن خلفه ان لا تعبدوا الا اللہ انی اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت مِنَ الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت بي ولكني أراكم قوما تجهلون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 كَذَالِكَ نَجِّزُ الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا آمَنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا وَلَا فَإِذَا تَهُمٌّ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِنَا إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لعلهم يرجعون.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 فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين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 فل د